بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل لهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول المؤلف أبو عثمان الصابوني عليه رحمة الله ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد أنها مخلوقة لله تعالى لا يمترون فيه ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه حنومل لأهل كاسنورين. أحيي مؤلفه ومن قيقب قول أهل السنة أن السنة قولك واضحة كمذا والجماعة يودي تركه يعني يودي تركه السنة يو قولك هذا وحكم كمده في أكساب العبادي الضوم هذا كصبيال أي كيدا هذين أي ضوم هذا كصب كوذا قولك أي كيدا هذين وحكم هذا أنها أكساب تاسي مخلوقة أن يتهمل أبو ري لله إله الله أبو ري طيب مخلوقة لله على الله السجنة من الله أبو رأيناتا لا يمطرون مشكيا فيه الرنكة الدهيس إنه مخلوقته مشاكيان ولا يعدون من تريان من أهل الهدى هنونك الدكي سئنو كمي ديها والدين الحقئي دين تحقق دكي نئنو كمي ديها تريان من عد ينكر إنكريا هذا القول قول كاس وإن أو إنه مخلوقتها إنكرايا وينفيه ينفيه أنفنا يأودي به روحه ديدا أرن كاس إنكرسنا إنه أهل الحق أهل الهداية دين تحقق إنه الرعسي يحكمت طيب مسألة هل كانوا قبل لا وياه ركض الجلي مسألة عن كوكه مسألة القضاء والقدر وحين كم تهاي المسائلة وآت خلاف وقلة ولجو كلا تقي وقاحف ربضنا أي كل من قاحف ربضنا أي كبار يوبين سلدو والركن جا لحد أركان الإيمان كوه سلدو كتوصي حديث كي برأي عمر مخطب رضي الله عنه الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قدرك إن أبرميسه خيرك يسعي يشرك واترك لحات لحاد واتيرك إيمانك كمير طيب سأستردد بإمامك وحو يلي هل السنوه الروحي مبدأ آسان رومياني سنين ورقني قاددي كما تريان ان انه هي يعني انه كم دي من أهل الهدى ودين الحق دينتي حق هي اللي يهنوكي من هيسته انه يا كما تري يعني الروح لا حبيبي كتريان وفعل وساس سد دبن ركنك سيروحي بيني اي واغالوبيا لأن أركان اللي حدا مد كم الروحي بيني كفركيس ولا سكفسين طيب مثلا سنن ابي داوود حقوص عروري الصحابة دور كاملة إني تلمامين قال لماذا دادك ديدا مبدأ عيسك خاصة مبدأ ركنئهان ومبدأ قود وقع ذا أساسي أوي لكن هذا قيب تنكسها الضوء ماذا فعل كوض يكسب كوضه من مخلوق مثل مخلوق معها موح إلهي أبو ريبه ميس إلهي ما أبوريني أدونك أبوري ميش أمرك اللي تشوغه أيا وحي ليه إن روحي وحول قرن وحو البئن إلهي أبوري الخلق جيس أي هستغياني أبوركيس روحي الإسلام لغترين ماي طيب مثلا عبادة المصامدة وكلا مركو الشيقي في سنن أبي داود بسنة دين صحيح سيدة شاق الباني علي رحمة الله صحيح هنا مركو الشيقي حديث إلهه إنه وحول البقري أو وحول القرشي أو وحول بلاكلو قري النبي و إنه يرسل عليه السلام من مات على غير هذا فليس مني بنبي رسول عليه السلام إنه وحول البهري قري وحول البهري و غادي وحول بدونتيس كو سقدو إرادتيس وحول, دي دي وحول بمخلوقي سي سيء وركي سيئ هي أنت, سي سي سي أنا انت. من ما أبو النبي رسول عليه <تصفيق> aya isaga nasido onu sunu la bi daawud ku yala ayaa waxa uu markuu sheegay qadarka ilaahay iyo وَلَوْ kadib عَلَى غَيْرِ هَذَا kadib walaw mita ala geyr hada la dakhlat narbu haddad sida si anahayn كل يوحى صاري أبو داود إيو ابن ماجه أثارتا سحفظ رضوان الله عليهم ظاهر كذا أي كم مقاطعيني قالي السيني ينروح أرينتا إذا بل سيد صحيح مسلم كي عبد الله بن عمر رضي الله عنه وكبر النغضي مركي أي أصر الشيخين يحيي بن يعمر إيو حميد بن عبد الرحمن الحميري بصري في المادين بصرا مركا وحاكا صوبحي ننك الإلهة معبد الجوهني وننكي رؤيه رأي بصرا كهالله مسألة القضاء والقدر يقول حج أو عمره سعوده ما دين عبد الله و العمر به مركا لكل من مركا سيحي له دين داد وحاكيرا بصرا كصوبحي ومالما هندن بإله قضيه سيا قدر كيسي انكريه وليه لا قدر وَأَنَّ الْأَمْرَ al amra unfun wa khuray lu qurshey iyo wuxuray ilahay uu oogaaday ma jiro wax walba waa bilow marka uu horeysay dacaanba laga warheelan saas daradid ilahay subhanahu wa ta'ala u qoray ma jiro u basra inna anagula barika ayagula ay أي yi waxa kala qoshektan hadii ay buurta u xud oo dahab as-sadaqistan ilaa inu sun ka aqbalayna ilaa ay qadarka rumaya marka soo wuxuu kale hadiski dharaay uu Umar ibn يعني ويان صحابات رضوان الله عليهم أيقوا أنهم يمسألة قضاء قدر وركة لي هذا الكيض صابح صحابات رضوان الله عليهم وكبر النقضين بل هذا الكيض وحكم موضعيني تكفيريا وقال لي ماكو حكومين ذاتك النوع عاص وكلام معنا مركا يعني وحن أولا تشدني من ينكر هذا القول وينفيه لقمات تريه ذاتك الحق أما ذاتك يعني أهل الهدى قالوا ما تري، بس <تصفيق> لون مركا سيعنفه إنه، وبس القضاء والقدر، وأين ندور ركن قال لي حاد أركان الإيمان كم وها قيب كم ذا وحدة مشان كوشة قيب كم ذا نوكل دنا؟ هالكم في وقولك شيء ذا؟ سبحانه وتعالى أبو ركيس وخو سبحانه اني نجيله انه يا خالق كل شيء وحو البن اسو ابو ري او ادونكنا ابو ري فئلكي سنه ابو ري ادونك ابو ري فئلكو سمينه اسغا ابو ري صفاتكي اسغا ادونك يوحك يوردن إلهي سبحانه وتعالى يعني وحو خلق الذات وخلق الأفعال وخلق الصفات. أنتوا يزوج عليها. ذاتين كأحيانا استجاء أبوري أفعال يوحك سفلي السمايين ين استجاء أبوري صفات كذن إلهي استجاء أبوري سبحانه وتعالى. سلطة ومسلطة دونه ين وكل يه. ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد. أكساب بمعنى أفعال العباد بقول. قول كرأي قبنا وحوى أفعال العباد إن اتهي مد إلهي أبوري سبحانه وتعالى أو مخلوقاتها معنا. طيب أكسابت مركب حقوة ذا بمعنى الأفعال وجمع اسمهم طيب مسألذا ما مسألذا أو ماذا السلف رضوان الله عليهم أي كتبتك كقرين سيد إمام البخاري وكاليتو يعني خلق أفعال العباد كتاب سوا كقرين أي إماذا الصندة أردنا كتبت الصندة توحيدك أي كهالله يعني أصوش يعني, يعني قل ما تجد كتاب مسألة ذا سكمر لأنه مسألة إيش كي هذا الققالي ومعنى طيب سي إنه مركب استيعابن amma aynu u fahanno ilaahi qaddahi si qadar kiisu xalaga wadaa bi macna qorshihii hore ee ilaahi uu qorshiyay wax walbo dhici doona afar martamo leeyahay markaa martaba wax weeyaan ilm urrabb Inderst er det en af de tre. Gør med det, der er det. Så er det, der er det. Kald det, du er med det. Allah er det en. Måltidet måltidet er det. Måltidet er det. Quran kun er أستاذ دراد الدعوح ليهي إبن القيم عليه رحمة الله اتفق عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم واتفق عليه جميع الصحابة ومن تبعهم من الأئمة وخالفهم مجوث الأمة إن إله سبحانه وتعالى وحيابها دعاية إنتي نلقي عن أهريء أقاذي تصفشا إسكوا فقدي دمان توت السحابة ذا نبا إسكوا فقدي السحابة ذا انت راعدة وأمت ذا كلا أبا إسكوا وحا خلافين من لا اله هذه الامة امضا مجوس تاني عقوة قلوة قدر يدأ نبي قانا كورشة صلى الله عليه وسلم سيدان اتكدون انه مجوس تأمضا طيب وحا الله قلوة عابي مجوس يعني وحو البدعتان كي سكه الرئي اهريء وغادي وغلاده هذا فهذا يقول هذا صحيحة ويقول هذا يقول هذا يقول هذا يقول هذا ومعبد الجهن يرغي سيئة ايه خلافك لئي وحي لهذا اله سبحانه وتعالى وحيه بها بحيه انتين اندعين كهرموسا كورهلين مركي دعان ابوبكو براروكابا اسلام نموشيغانا عندنا نقول اسلام نموشيغانا wa niki la dilay maaxmudul juhaani fikrada astaga macnaa u horreey taqriiban inta la og yahay asaga bilaaway ba xileen tayb marka waxaay leeyihina culimadu fikrada ragii qabay ee qadariyada hawaniman ka leedahay qulatu al qadariyyah leelaa way inqiraadayn way dabayn badriida ragii ka dambeeyay ee fikrada Horreyn ø øga, indtænende i dem. Xilafkæs Hore dertil, hvor galde sabbat og Kafirhi Bal Ibn al alayhi In ahl al isku iskua fakin, dertil, qibt hore in a dige mar tabada qada wa qada wal-qadarka wa ومرتبة الكتابة ومعنوه هاي إلهي سبحانه وتعالى وحوالبا انتو صندعين بغريء قريء وقرنا وحكو تصيح فرآنك وكل شيء, أح وكل شيء وكل شيء أحصيناه في إمام مبين شيء والبا وانك وابن يبو ربي وكتاب كتاب عبا كوك وابن سبحانه وتعالى والله ما فرطنا في الكتاب من شيء والله في المحفوظ كتابك دحديثة وحمى أنك قد تكبر برسبع الله وحن الله دعفي متر وحول بيجازك قرية مرتبط أيضا وليس كواف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحكتصي مثلا حديثك صحيحة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم وحي أقوه ري إله مخلوقاتك وأبور قلنكو مركزا وحكور أكتب قر مركي قال إنك لا أبوري يا قرلي مركسو الربي ومحنقره وحلي أكتب ما هو كائن إلى يوم القيام وحكت صل عدون إلى قيام ذا قربلي فجر القلم بما هو كائن يوم القيام قال إنك ودري أرسلي مركسو وحقر وحكت إلى قيام ذو إك أية إيمانس حول مركو قريهم يعني وحيد هذا مراتب ايضا افتغل الله واتجدنا لكن ايضنا ومسلاء اجماع ان اله سبحانه وتعالى وحلبه ريء قري سيدة ابن القيم عليه رحمة الله يغيرك ويسوك قرنيان وقد اجمع الصحابة والتابعين وجميع اهل السنة والحديث على ان كل كائن الى يوم القيامة فهو مكتوب في ام الكتاب وعلى سوى فصين ايضنا مس مرتبطة قرالك أو وحول بئن إليه هريق قري سبحانه تعالى تفاصيل أشياءه أي هريق قرنه مرتبطة صدحات ومرتبطة المشيئة والذندة مركي هرق الله واجري واجي شيء وح كدم بي والله قري قرالك وح كدم بي مركي والروا الله سبحانه وتعالى شيءه إنه أبوه إنتو صن أبوه وح كهر مريه أبوه يستي المشيئة والإرادة الكونية إنو دون الله سبحانه وتعالى الدونة دي ساكوريس مشيئة إلهي الدونة دي سأوحيى لها دعاية أما إيمانية أما وحيى لها شراء الدونة ومشيئة سكدر يرسطي اتفاق مرتوض أيضا معنا سأصلاة الدباء لمن قيم عليه رحمة الأوحي ولي. وقد دل عليها إجمع الرسل من أولهم وآخرهم وجميع الكتب المنزلة من عند الله تبارك وتعالى والفطرة التي فطر, فطر الله عليها خلقه وأدلة العقول والبيان والمسلمون من أولهم إلى آخرهم مجمعون على أن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن كتب رمب أيضا اسكوا فقصا كتبت إلهي سودكي رسوشي أصادري فطرة بني آذم كإلهي أقو أبوري يعني وحويا عقوشة الدلة ذي على كذا مسلمين تو كل قد بأسكوا بأ فقصا wuxuu alla doonana inuu kawnka ka dhacayo wuxu san doonina inuu ka dhacayo ma sha'a kana wama lam yasha lam ykun qadruw wamta wuxuu كل wuxuu doono كل dhacaya wuxu san doonina cidna cidna ma samayn karto Kutubta il-raħi, i ahlul Sunnah ku il-raħi. Nimken kalli il-raħidu kaddarijed. Og for at jeg har ta'ala jeg har ikke djustet, jeg har ikke djustet, jeg har ikke djustet, jeg har ikke djustet, jeg har ikke djustet, jeg مركز اله المخلوقي سوحي السجن وحوثاً ألا الدونين وحوثاً دونين با الدونك كبعي واضدونك وحوثاً ألا سبحانه وتعالى إلا ذادي سي مشيئ ذي سكدرار سنين وحوثاً ألا هريء سمين يا مرك الهلال معنى هذا هو حويا وحيا با وحج وحوثاً إلاه وحبكا قبعا كرين وكبعي ومحييهين وأفعاش أضمدوا سمين Xyarl nokumale har doni nokumale har duet dona mahor isteker. Så jeg siger dona mus samayne jeg, jeg siger xyarl korda mus samayne jeg, jeg wa Sida saie kutagen. Nyan kas qadrir lilahad. Alayhi min ma القرآن كإله سبحانه وتعالى إن بذنبك شقي إن الله سبحانه وتعالى وحوس دون أين كونك كبعينه وحكم إذا مثلا ولو شاء الله ما قتله الله سبحانه وتعالى حدوا الله دون ما ين إسلامي كوا إسلامي إذا قال لي إن معسيدا قد عي حدوا الله دونه إنه معسيدا وديرو سموسى وديري مين الضغالما مرع إلي إسلايا هذه إله مشي أديسة كدر الله لكن مشي أديسة كدر يرسل إلي الضغالما طيب وحكم ذا مثلا وكذلك جعلنا لكل أمة وكل كل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه سويشة؟ أي حاجة شياطين أي واحد يسوق <تصفيق> رحينايا؟ أي معاصي النوع عاסה هدوء الله ماين السميع هدوء الله ضونه إنا نسميهن ماين السميع لكن الله سبحانه وتعالى إراده دي صي مشي أليس كود رزقة إنا السميعين صار الله سبحانه وتعالى معنا صار سويه المتفق مركم السلادراس فلو شاء ربك. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا آه. إن الله أنت كونك كركيسي تهذو الله رب إنا إيمان سيئ هنونا ويهنون اللعين لكن الله بع قشة سجد دعائي إني قارن إيمانك قتان قارن إيمانك ديدار وجالوبان كل ماشي أديلهك ما بحسنا سبحانه وتعالى مركوحو يام الله مثلا مجمع سلا عنو فيس وقرني يعني واحد نصوص وكتوسي ابن القيم عين رحمه الله إجماع وسقورية وكتوسي مرتبط أفراد بين الله مرتبط أفراد وحية ومرتبط خلق الأعمال وتكوينها أضموا الأفعال شو ذا؟ هي أعمال شيء سامي نيان أبو رستير هي أهيسينتر وفي السنة مركو علمي جا مرتبط الأول محيي الكتابة قردة مرتبط الصبحنة مشي أذا الله ضهنو مرتبة الأفراد وإنه شيء في السماء اسمه أويمد أو, أو أبورم، مرتبة الخلق, مرتبط الخلق. مرتبط الخلق هو، مرتبة الخلق مرتبة الخلق جاء أيضاً وحكه أصبح يمتر، ومدى شيء اللي هو يعني وحوايا الدوامدة ذات كذنوا دو ومخلوق، في الكذنوا مخلوق صفات كذنوا مخلوق كل كائنات كائناتنا ومخلوق بس هو زي ما يعني خلق جاء. إلهه سبحانه وتعالى يا أبوري كما هو اصبح كرام وحي ايغو ابو رين يا وحاي ساميين ما جيرو ايغو هو سبحانه وتعالى ابو يعني ابو رك اسكله ارنتا سينو ارين يادنا انو سن بل وحوله امام القيم عليه رحمة الله وحي لها ايغنا رسل هي كتب الساماوغ اسقوا فقه وحوله وهذا أمر متفق عليه بين الرسل وعليه اتفقت الكتب الإلهية والفطر والعقول والاعتبار وخالف في ذلك مجوس الأمة إلهي سبحانه وتعالى إنه مخلوقات وحيد شرور إنه مخلوقات كي سيهين كتبت إلهي سودة رسول رسول صادر أهل السنة جميعا ولا كوابق سين لمن كي شاف كهية فلاقة بأها مجوس هذه الأمة باب مدن الخلافين مشيئة وحي لهذين أبدا مضم مشيئة ودو تا إلهي مهو استماد سلساس ميناني طيب تن وحي لهذين abuuradu waxay sameeynaan ayaga abuuray ilaha shaqaw ku malee taasileen yaani wax weyn salaada uu tukanayo soonka uu sameeyo masiido uu sameeynaayo waxa uu dilayo khaladaad uu galayo saxna uu sameeynaayo kulli ilaha shaqaw abuurin mana abuur karo adoonka abuuray isagaana sameeyay isagaana iskale isagaana محيصغن مركه مخنوق ان الى هيئه ابو رضمه صح مخنوق ان الى هيئه ابو رين, رين بيسون او محيى افعاش الضومده افعاش الضومده الى هيئه ابو رنه الضومده ابو ريويده وانا مد اي كردينيان اي ماده سننه سيدي ابن البخاري يقلك خلق افعال العباد كتاب مركو ساسو كل او باينيه نيمان كاسو wa inayna addomadhu fi'il kooda iyo waxe samaynayeen abuurin ilaahay abuuray oo isbatinay staasi si isbatinaynaa maarka ayada nusus farbolan ba qudusaysoo waxa kamida allahu khaliq kull shay door meelada quraanka ka soo horrtay allahu khaliq kull shay wahuwa siwa وحكم ذا مثلا الله سبحانه وتعالى ويقول أتعبدون ما تنحطون والله خلقكم وما تعملون ما وحد عابده يسا وحد إذن كو قرتين وحد قرأت إنكو قرتين مياد إلهيك لقد قرأت إنسان عابده أيضا الله إذن أبوري إذنك إيو عمل كي نبأ وما تعملون ذا ماذا وحال لكي كرام مصدرية مفصلين تكاربا مرئي ووحد نقول إسا والله خلقكم وما تعملون أي عملكم إذنكي إن غنس عملكي عملك النبى. قصيدة أنت برضو ابن القيم سجف رجح ماذا موصول إلا جاب يافع. لهذا والله خلقكم وما أيل الذي تعملون. متكات سامي نزامك وحين غنسه أصنامتي قريسين السن إدنك الله إدنا أبوري. اسم يوم. سأنام كي كعنتوا رأيكم سميين هدي علي يدي أنا أبوري أيها هذا أبو كعنتوا تقول سميرو سوكمتوسيس أظن كي فعل كي سووا إنه مخلوقه آ توحروا آية لهم أن خلقنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون دومهن أضعف الإنسان الله وحوله أنا أبوري سو إنهم ينزعمين إلا أن الواحد يستطيع أن يكون هناك مطارك و يركبني و يكون هناك و يكون هناك و يكون هناك هذا مع ذلك ألمح ليه أنا أبو ريب لي صحيح كما هو أصبح سبحانه وتعالى إستقاع أبو ريب سلسل معنا الإمام بلبيهقي عليه رحمة الله يبقى ويح ليه هذا الآذ قيمة الضدن ومسيلا لك السابس ويحي لي ومعلوم أن الأفعال أكثر من الأعيان بي. فلو كان الله خالق الأعيان والناس خالقي الأفعال لكان خلق الناس أكثر من خلقه ولكانوا أتم قوة منه وأولى بصفة المدح من ربهم سبحانه ورنتي كتاب الاعتقاد بكل يهي وحليهي وحال لأوك يهي أفعاشة إي أعيانتا وحى بذن مروى أعيانتا بذن وحنكذا أفعاشها بذن أعيانته معناه وهو أفعاش أعيانته ومخلوقه لأركيه ذاته له اللي تابنكره أي عين ليلهذا وحيء سميانا وحا ليلهذا أفعال بليله مارك أعيانته هي كي أفعاشه كيف بذن؟ أفعاشه بذن لأن هل عينه هل عينه مثل قصوا قادموا هل بني آدمه إله أموري وعين كني صمع امس في علب وصمين ما لا يحصى من, من الافعال مالك اعيانت اي افعاش وحها بضا افعاش بضا هدين لي اله افعاش شقا وكما لو هو اضو مضى عبوري ايه اصدقوا اعيانت كريو ابرت هدي لي اله كوليو عبور بضا قال لي اضو مضى ايه اضو مضى الخلق والخالقينة ayaga kamuna lay soo sheed ayaga kamuna lay amaan tar sifada la isku amaanana ayaga kam lana ayaga kaga badan taasa ka balanaysu buli taasa ka balanaysa dilada afaasha ilaahi ma aburune wuxu aburu يعني الإمام البيهقي عمر رضي الله عم. في علم هذا المهم أفرطا مرتبو وحين نري خلاف كفار غلطة المرجى أمريك الغلطة القديرية أمريك لغيره. أفرطا مرتبو لابد مرتبة أخرى خلافكم تشروا لابد مرتبة أي قديرية وكذا ولا بد مرتبو ولا ولا مرتبة ضم مشي هذا اليوم. مرتبة الخلق لماذا مرتبة هذا الكليين طيب وانا لو مرتبة تقريبا اسكوح روان الساس درادة النبي صلى الله عليه وسلم وفكومك عابي قدرية إنيهين ومضى مجوث سيدي إنيهين وحديث مركي طرق دي سيشوهيد سليسوك سي يسوغان ايان النبي قدريه صلى الله عليه وسلم القدرية مجوث هذه الأمة ان مرضوا فلا تعودوهم وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُواهُمْ بُنَى مُرْسَلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رِيَاضُوا أُمَّةً مَجْوُسَة دِي وَهْيَ حَدَيْتْ حَمْوَ صَلَانَهَا بَوْقَنِينَ حَدَيْتْ لِنْتَانَ جَنَازِدُو ذي أَسْكُدَهَا كَقِبْلِينَ سَالَ صُلْوَةِ مُرْسَلَاتِ رَبِّ السَّلَامِ اصل الظلمة ايو اصل النور خلق مخلوق ودن لوا اصل بي انو قنا يام بيقبان. افتين كا يمكد افتين كو وحو ابوري بي قبان وحكست وخير مكد كو نمكو ابوري وحكست وشرع بي قبان مجوز تلوا دا اصل بي عقيدة دو قصة ليسانت محيثو جين مرك وحيثو جين خالق صوم الله خالق او مننع او يحيين مبدي او يحيين من اي لهذين استين بالله دها لو ذا خالق ومخلوق ابو ري او مدبق ابو ري صوم يجوز تصامينك قدريون المحيل عليك قدريون النصف شيء خالق باتشره خالق وخالق الأفعال خالقنا وخالق والله صبح. سزدردت وتشبيهه وحده والنقوله تشبيه حقيقي ومقنعه السيد اللبه خالق اي اسجان بيقدر بيقدريدنا اللبه خالق اسجان ولو ايت ان إيه التصريحين بعد كره لكن يلزم من قولهم ما دام الهذين ادوموا افعاش وديكا ابو ري الهي ابو رست افعاش واحشكم له معناه وحي واثبات خالق اخر تبارك يعني وحي اثباته خالق اخر غير الله وما طيب قال مركو قال هذا صه يعني وح هذا لا هذا نوع كل الكتب السنة هذا كقرن قال هذا سالجور الدين ياواني من خير درن إنت ربنا الله وحي بقاه ينزل دقيق إحيه إنت ربنا حتى يجا إسقاليسي سيرن قرقات وتجدون أو كفر إسقفة كميق قرقات نمن لي هذا معنا طيب وعند ومن قول أهل السنة آل السنة ها قول خروح والجماعة هي جماعه جماعه هي السنة إنل كيدا قولك وحكمها في أكساب العباد أدو ماذا أفعاش وحذو أي كيدة هذه قولك في أكساب العباد أدو ماذا أفعاش وحذو هذه سأحادي قولك وحكمها أنها أو إنها إنها إيض أو ما القول كي قول القول كيوهي سأصدراد إنهم سيد الله وصلي قولك إنها أف أفعاشي أكسابت مخلوقة ويمل أبري لله إلهي يعني مخلوقة ويمل أبو ري لله الله عليك سجنات الله أبو ري والمعنى تعالك رهي لا يمترون مشكيا فيه الضوضة فعل كوضعين إلى هاي أبو ري ما الشكيان أهل السنو. ولا يعدون من تريان من أهل الهدى هنونك أهل كيسكما تريان والدين الحق يا الدين تحقى أهل كيسكما تريان من عده yeyna ku tirinin man cida yunkiru inkiraya hada qawla qaul kaasi'i i'tiqaadka la soo sheegay oo wayn fiishi diiday kanaa soo qadriyada uu ku wado luguma tiriyo dadka hanuunka iyo xaq haaysta kale oo فعلك لما جانب له جانبه هو تعلقه الله كتعلقه سبحانه وتعالى جانبنا أدونكو كتعلقه فعلك أدونك السميي إما أكوك عاي إكسوف وأنكسو لي وإنكسوا هذا الله أهل السنة والجماعة وحي قبان الله أبوري قدرية خلافة بينهم طيب banka kala markaa loo yimaado adoonku samayn inta labbu ku leeyahay ficilkan uu sameeyay isagu subhaansali suu afacina ya ilaahi ba aburi adoonku wa samaynaya halka markay timaado ahl sunna wal jamaa waxay oranayaan allah subhanahu wa ta'ala khalqiisa iyo doonidiisa wax ka hoos baxaya ma abdoomadu doonid iyo khiyaar bay leey ficilkan ay sameeyaan ayaga sameeyay allana uu abuuray u fiis allana uu abuuray ficilkan waxa ku tilmaaman oo doonay oo uu ka soo fulay oo khiyaartiisku sameeyo waa adonk ha ahaatee adonka sameeyay iyo ficilka ba allaa abuuray مشيئة هي الدونيدة أدنك هنا الدونيد مضح بنان مئه دونيدة إلهي بير رعصان تهي الله أدونه أم بيدونيدة أدونك فلس وما تشاءون إلا أن يشاء الله ومشيئة وأدونك أدونك مشيئة دي سيئة تابعة لمشيئة الله مشيئة مستقلة مجرد وأدونك ليه وإلهي سبحانه وتعالى تيسك كم مضح بنانه أود إلهي أنصنوا له المجرد ما شي اولى يهي خيار بليه دونيد بليه مقص بنا وحويا ليس خيار فيسكو صمينه خيار كيسكو غالوبيا خيار كيسكو اسلاميه يعني وحو خيار كيسو وخيار كيسو مع ذلك استغا يوسف الصمينه با اله مخلوقي سو اله با امرت سبحانه وتعالى ارااده الهي ودونيديسه اينا فراصنت سيدا صيقبان، وحكره عن السنة وقبان. سيدا وسق جورنا يوم يعني وحويان يسق جوريو، يجمع وسق جورنا يعني كل اللي له البغوي الإمام البغوي عليه رحمة الله. وحليه هاي منذهب عن السنة ولجماعة وحوي إلا كلا قاضف فعل كأي مفعولك. فعلك التفريق بين الفعل والمفعول. معناه وحويان مثلا أن تصلب adhi ga adoonki wa taa ilaahi baa ku amurti allaahu du ku awurti subhaana wa ta'aalaa salaadaa atukati salaadaa atukati wa fi'ilkaagi wey adaanal wudu tiirnaa waxaa lagu leeyahay hebal فعل وحى سميي ادون ادومديس كاميدو فئيلك ان الله كوما قمن الله سبحانه وتعالى مثل المركو ادون ابو ابو ريسه اسكلي ابو ريسه فئيلك وخه ابو ري لكن ادون كي وخصو سميناه اله كوما قمن لما نلغمنا تلمامي كرو لما ديه كرو الله توكدي صلاه مركو ادون توكد ما خن الله ما كريس لأن وحوا ينفعل كا أضون كا لكن فعل كا يأضون كا السمايب و مفعول إلهي هو الله أبوط ساسي مركوك القاضي يفعل كا أضون كا له حدنا إسلام مركا سوى مفعول الله ومجهول الله ومخلوق الله هو ساسي مركا لبدي الجهاء أوكا لبحث يانو حق الربي سبحانه وتعالى فعل كا مخلوق بويه حق أضون كا فعل بويه واسيد مثل مذاكوا قلتوا مثلا يعني الله سبحانه وتعالى أدونك مركو أبوري مثلا مذب مذوو سي أما مذب عدب سي أما قابنب الله سبحانه وتعالى أدونك أنه مخلوقي سي مذب كنه مخلوقي سي لكن مذب كن يكت المامون اللي أروني صفادا أدونك إسكالي إلهي مخلوق مخلوقات كيسي كمي ربا صفادا إسكالي إستغا أي كوقنتي إستغا أدوني إستغا السميين وهذا فعلته هذه الصفات ذاتي أتهاينا الله سبحانه وتعالى اينا لكن إستغا قتل ماما إستغا قتل ماما مركا وحوي جهة الفعلي أدونك إسكالي الله سبحانه وتعالى حقيسنا ومخلوق يمفعول بك. بين الفعل والمفعول فرق بأمرك ودحيه مرك لين مثلاً لازم نوصل عنده التفريق بين الفعل والمفعول وأمرك إنك هلا إنه إله سبحانه وتعالى شر ما الله تيرنكره والشر ليس إليه أمرك الله هلا أيام أمر الله بين الفعل والمفعول مرك مخلوق ومفعولك إليه مخلوق وحوك أنا ومفعولك له مخلوق سوى ومخلوق الله سبحانه وتعالى لكن إله فعلك سمعها إله فيئك يسلو شيغي ماي علانا لوو تيلماي ماي اي اادونكا تيلمانتا اسكال ساسري معناه المهم حقا ما شيئا ذا اي اراادتنا اراادا ذا اادونكا يمشي ادي سو وحي هي تالله سبحانه وتعالى مشيئه تايله كمدح بنان مله لكن مشيئه إرادة ولا ما مقصبنا ماو قصبنا او ولد كلا يعني واش سي سي عاديه لو يعني لو كلا غران كرا اادونكو ماركو قصبن يحي اي صوحلك كل كرن غرما مثلا يعني نروح ميل خره كسودحاي ميل كروه سوداي ماركا سو صو صو دلين سو سو ديلان ديل سو ديلان ديل سو بور بوكا سودال الى بور تصل كده انت كيماناي اذنكاسي وخي او سميني يا ما سوو يا سو جرّر كتير كيسو سمايه نيمس على دونه. يا، نص دونه وقسميه، وقسميه. واساساً مثل واحد مرتي يعني واحد بالكاشمبيرته هوده كورنا جونا هوده أيوة ضعه كلون. كاس يميت كاستقف كا خيار كيس بورته كوفولة يا أما كجس سودة جيه. ماكلم جد سين مس ماكلم جد. يا، عبد الله عمر خيار ماليه. وح خيار اللي إلهدي وح قصبان اللي إلهده عقوش اللغوك لفهم كرانة مليه ها تان إستغاد دوني إستغاد تكن أما كاته إستغاد إيمان كقادا أما ديدي إستغاد خير كيالي أما كاته وادوني دي سي, إلى سي نواسي إرادة إلى حد ما وحيه سيه اختيار نواسيه إرادة نواسيه قدرة يأود كو سمينة نواسيه قدرة يأود نواسيه حدوه كتا وخيار كيسوكا هذو سنوية خير كيسو كسنوية مكاسبنا مكاسبنا هذا لو حلينا هاي إستعارة إرادة إسا قدرة إسا فعل كجسوف لأن إنتوا ما هو مخلوق إله صلاص ما إنتوا إله سبحانه وتعالى مخلوق يسوي إله بابورتيس سبحانه وتعالى صلاص معنا محاي قدرة وسبب قدرة وسبب دو دوني دو وسبب مارك شيء عاد دانته ينات Islam har kare kartote, A uddisiħajs. In og in og kufru, og jeg har køre pranta, jeg har køre forladdono. Jeg har køre forladdono, jeg har køre Så s-s-sma? Gammamane iballohord begge, ja, xej kahoris og mane iballegazzuline i. Gammamme Iyo jo er ude man er ubehandtageret eller Waa Og her kan man se, at kun cirka en erade der. I er dog sabab. Så Sabab, som vi ikke kan huske af. Sabab kun er en af de يا ما سلام حوي سوقا مرك انت تتخضد ما حدونيزا رضئ يفائدة دون با دزون او نود دي دالكيدينا وا لو سيو وا ود ودا ديني ديدينا لكن مش رضئ ييفائدته كسويسي دوني دادي يا اودادي مريحي اكربتي مكدشن مايا خلاص انه شيء غني حقيقته في الكلي حقيقته سببته او قدرته اي ارادته اما سبب كذا انه قدشوا الهي دوني سيكره حدو ان الهي هو قدر اي بدعله او دونينه وبعايسه حدو لا دونينه كصائرها من الاسباب مسببكم ما بدلني ست درجات بوحك حقيقته في مخلوق اله مشاء إله بك دعاي ما حدوث الا دونينه مدعاي ولو شاء الله مقتتلو ماين الدجال من هذو الله ذو سبحانه وتعالى وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا مَن يَيْلُنَ دُو الله ذو سبحانه وتعالى بِإِذْلَاءٍ تَرْضُيَ لَمَن يَيْلُنَ ضَدَّنا الله سبحانه وتعالى مَن يَيْلُنَ ثالث مركوا حويان ومسألة إشكالات في البدن هذا البدن يوحى جا ضدنا إكجتشر تأبهان إيوه حجا ليس دول تاعو ونمشي أي قدري يدى يقول يهالك كل ما يموه معناه ما كان أهل السنة والجماعة ماذا بكه الساس التفريق بين الفعلي والمفعول إشكال كنا ماشا الساس وكما الكاهدي لك القرطور روحه وكلا بحضاي بس لذلك إشكال كيهوه الساس ومعناه طيب ماذا بكه سيوه ماذا بكه أهل السنة ملك ماذا بوحا ترى أيها لما يلحظه جبريو ماذا بل جبريا لما يلحظه جبريدو وحي قبان أفعاشا الضو مذا ومسألة هذا الكائن كهال الله ينأه إلهي بابوري لكن وحي كدرن الضن قوة قصبيه شقابكم له الضن قوة قصبيه إلهي بقاصبيه كان هنوناين هنون كوالوق قصبيه كان لوميناين لوميتان كوالوق قصبيه كنت كنيت كشدا والوق قصبيه كان zinaysan iyo zinada waa lagu san dulleyay kan wax dilahayay يعني waa lagu qasbay xiyaar ba malaba waa wasida yaaani wax weey calaantaasi hawada ku xirna doobaysho qalbiga qarqod wa wakasib badbiyana wax ilaaden ficilkan adoonku samaynayo wa fa'ilki ilaahi wada salaadun wa fa'il ilaahi qosun wa fa'il ilaahi oo hadsku wa fa'il ilaahi oo wax ilaaden taala allah amma yaquluna uluwan kabiiran wa ilaaden zinada iyo fawaahisha iyo dilka iyo fa'ilki ilaahi wada حقيقة تنفع عاشني وأفعاش إلهي بلي. صوتي ذا. أيجي يا عكس سؤاه. يا. أيجي يا عكس سؤاه. قدرير غلو في نفي القدر. جبرير دنا غلو في ماذا؟ في إثبات القدر. قدرير يا جبرير دنا واحد كه كلا حتى جانه ila ay fashasho adoomadu dhan iraadadoodi doonidoodi meesha ka saaran wax dhan ficil ah ilaahay إلى dhigan qolada lila waxay ku heel dheeraadeen diidada qadarka ila ay bay ilaahdeen adoomadu iraadana male mashiiana oo yaani wax ween adoomadu mashiio iyo irado iyo khalq iyo ficil madax الله سبحانه وتعالى مخلوق سيء مشي سيوي مشي أدي سايق وض إرادة سيكون جاهد كل وضواس إيمانيا حدنا أضلكو إرادة يدأود اختيار وليه حدنا استجى اختيار كسي إرادة سيفعل كجسوفليا و مخلوق إلهي با كما اله بحسنا ماذا قال السنه الجماعه مركوساسه لوضع الرأي بوالحياة ساس معنا طيب حنو ما ليني يا ليني حصد مدن تاعي أشعاره يجده محيك القضاء والقدر العادي بحين واحد مسعيشان وكل أمر كان مر إنه بيلين أشعاره وقت المعان بدهو كانوا صواري ذا لجر لجر ده يضط بالنبا إنه ماذا بيرسونوا الجماعةي أشعاره محيك قبر مستلدن أشعاره مركي الحقيقية وما ذهب كوده عند التحقيق وحق التغيير مذهب ذهب كجبرية، واجهامية جبرية في مسألة أفعال العباد. لكن حجج سيدنا قصوا برنايب مثلا مسألة الكلام مركن كسره هل ينأيوا؟ مسألة مثلا وحي مركن كسره هل رؤية الله في الآخرة؟ وحجج اللقدي معتزلة ذا هي يقاني يعني الجهامية ذا وحبي إسكده يعني إلي إحدى حاد مقتل لكن هذا الكو مركبا بوحونا وقال إياه هذا الكودي وما ذهب كودي وحن لا فهمي نبا وحن لا فهمي كريم بيكو صلى الله عليه وسلم وحي لهذا نشاعره وحي إن أفعال العباد الإختيارية واقعة بقدرة الله تعالى وحده بليه أبدا وماذا أفعال شيء صمينا يعني إلهي قدردي سيأودي سكليك بحي ساوليه وليس بقدرتهم تأثير فيها الضوء ماذا؟ قدرته في وحسامين أكومله وحسامين طيب بل الله سبحانه وتعالى أجر عادته بأن يوجد في العبد قدرة, وقدرة قدرة واختيار إلهي باع عادة سوحه قدريري إن الضوء كان لغهل أود إيو دارش سوحه رباء دارت إن الضوء كان لغهل إلهي قدرته سوحه طيب مركو أرنتك قدر الإله فإن لم يكن هناك مانع أو جد فيه فعله المقدور مقارنا لهما أذنك iyo إياه دورشديسي إياه دوني ديسا مركلهنا وإلهيوه عاديسو قدر رصاي إنت مركله سلههنا أكثر إياه كل ما إنه فعل كيسى إسمع وساميو Dålidde er dogretede at donke, og hvert samme er komplet. Men det er kun forstået, og hvert forstået er et argument. Alle de løfter og uddannelser, du antager, er styrrelse. Ved og en forståelse af sandheden er begiven. Kærlighed, Men en en oo aan midna mid ka kala saameyn kulaheen laakiin isla dersa oo mid marka la xilo ka kala uuu actiisa kabaa lawoodna midna mid ka kala uusan saameyn kulaheen taas weeyaan bay dhayn adoon ku wixii inuu samayuu doonayo in taa qadu ربدا يأودي وكو سمين لها مركا اللي يسلحل بوالله ووحو سمينيها سلادي بو سمينيها سميني. فعل كي يأسكلي مركا يا. ايه فعل كي يأسكلي الله بأسكلي عند الأشائرة فعل كي يأسكلي الله بأسكلي لكن فعل كي إلهي بوحى عادد كدر رسطين ودعوه مركا انت مركي ادون كان لي يا وخه الهي كول مانينيا ما او اكتهد ماحل او غدغيا ميشا كسمينيا سيلتيسي بو كسمينيا وا وحف الفلسفه او ينه حتى فاهم كده ادق هيو اه تصل معنى ومثل لو يقان معنى هو كسب الاشعر بيدهن كسب الاشعر و وحي لهدان ده صدح مثلا صدح الرموت صدح الرموت بوحد عن حقيقة ملكه اه وحي لهدان ده ثلاث اشياء لا حقيقة لا عندنا ابن القيم روحي يعني من محالات الكلام هذا الله وحباك يصير إنه مستحيل وحونبيعه كرنا بصده حرم الملوثريه صده كسب الأشعري إيوه طفرة النظام احوال أحوال أبيهش صدح حذبه واحد يسير وحقي قلمه مركه أيام أشعاره ذا كتب أيام فعل كان بعي. وحق الهينا وحال الله أقول نسبين يا وأبور كيسي إيجادا وإبداعا إلهي بأهيسي إستغا أبوري إستغا كياني حق الدون كانت حال الله أقول نسبين يا كسب دي الدون كيوراني الدون كيسان وكسب حق الهينا وإيجاد يخلقوا marka saw waxa uu leeyahay waxa uu xaq ilaah ilaa ilaa ijaad iyo khalqi isaga ah isoo abuure lagaray bal banga adoonka kasb ka no fasirale maxaad ka wadan kasbul abdi maxaad gaad mid daw iyo mid tafsiir fi aan marka uu sameeyay tafsiir fi ayso قولا احيي كفا سيران ما يقع به المقدور من غير صحة الفراد القادر به شيء فعلك لكاري كري وحاق قبعه ادعيته كي سوفت اقنقنه هذا نميتك كري يأو كري ساميلا يأسلق ونقن كرينا كل ان اعيدك لكي تقول لمن قال قولا احيي ما يقع به المقدور في محل قدرة شيء لكاري كري فئلك لو تلق لي إثن كيس ماشي لوط تلاجالي يمحل كيس أوكربع أيه ليه هذا كسب كلامه محل كيس مركز و أضلكه الله جهله قدردي إراددي إياه قدردي اختيار كله جهله محل وياه محل كام مركز كا مر كا لهرو أيه فعل كي إله كربع أيه مركز فعل كله و جربة إله بس كله سبحانه و تعالى مركز تعريفة نوع عسل كله كله لكن بمنط وحقي حق قلبه و حقيقه لما قال ان الله لم يدني الى كيسو سامين بكل يحيى وحا دعي فئلكه او سامين تيسا لي له حديد ان لا مدح بنايهم معتزله كلا اي نقطه ان يلهدان سيده اهل هو كليته يعني ادارتي سي اختيار كسي سامين وحنا halna samaynaya samayn bay kulado sabab bay u tahay laakiin ilaahayna maxluuq سيوي siwaya maxluuq إلى adon ka intisaas ilaahay siye في abuureena sabab bay u tahay ficilkan uu samaynay markaa samayn bu kulay hawana isbatiya wana midda كسب markii yaani waxa loo ilzamiyo arkan inaysan ka fakan kareenin kasbigan macnahana ay u ابن معالي الجوين وروحه يوري يعني اي أي الشعراء ده وشيء سبحانك ما تربوت وأحلى فاهم كرنا معه وأحلى فاهم كرنا معه شك ما اللي بيوري أضانكا فعل كأو ساميلا ياي إنه سامي كل ياه أضاني دي سيئة أو دي سو أي سامي كلها نين كيد هذا سامي كمالنا عقل ما لي بيوري حتى لغة ترى عقل هذا لغة في كتاب العقيدة النضامية وأشعاره ترقد يعوين أبو كمي وسر دوادي أو كسر دوادي إنه التقريريوه متى بقى لسنو الجماعة لكن هو حيرت شيء ذي علم الكلام كيا فلسفادي وكسر وين هذا بايرت شيء ذي هذا الكيس مرك خلاصات بالون بقى عليهم مثلاً دمر هذا الطربلة وحقاً مرك أو كسر كيا الشعراء ذا إنتوا ذكروا لكن خلاصات بالون بقى هذا الكلفتي سمعنا طيب مرك كسر بجاس الشعراء وحل وحلفهمي كرامه لكن حقيقتي سؤوح هو أشاعراته مسألة وحي كلمدههن يا جهمية إيه الجبرية إقلمدهن لأن الفعل كالبعي وحيليهن وفعل كإلهي أدوان كنا سامينكم الله قدراته يسي أود سامينكم الله لكن قدره يأود وحيثوهن عن واحد تأثير لهن هل كاسك يقدسين هنا يكي يا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 qaafii in ka ilaahayba iskalebanay salaad salaad salaad salka ku أي masal kale to ay qabaan salaad kale qabano yaani wax weyn kasbka masalada ku xambaarta masalada oo salaad soo shigi nafsi fikrkii mas'uulka yii kala saari karriway khalqiga iyo makhluuqiga kala saari karriway marka saa waxa lagu ilzaamiye أما إذا هذا الفعل كان الضوء كي ما إسكاله فعمل إلهي ما إسكاله هذا الضوء كي بالنبع تلزلي وتقيانه وإلا مدح بناية إيدها مدى كي أهل السنة هنا اللموا فتشنوا ويقرب مليان ساسم عنه سهذا أنت الماني واسيدة أي بضنكور قباوة. مراحلك لكي تسمى يصوبني أبو الحسن رج رجي يكدم لي هذا المدول بوحبوسي التقريري هذا المارتي وأضوك وحويان أراك لكي تسمى لي لكن مذهبك أي أبتين جمهورتنا أي قبطة هو مذهب كاسو وحي إله الفعل هو كسب العبد وخلق الله تبارك وتعالى إلهي بأبوري وفعلك إلهي حق أضوك أنا كسبوك كسبك نوكائي فسيرك روايين ومعنيه مسألة جروي. أما مسألة طفرة النظام أحوال أبي هاشم وحنو ما لنا يهذا تصير كذا ذنجل. اقتبلنا بقى نقوله يعني طفرة النظام. ومسائل النقونس في الصفية علم الكلام بلايا النقونس. أحوال أبي هاشم وحكوسة وسطا وحي, وحي النقونس إلى هي الصفات كيس الصويد ضدة أيوديدي. إثبات الصفات مستديدي. أي صفة من الصفات؟ صفة القدرة، صفة العلم، صفة السمع، صفة البصر. مركزه وحاليه. كروه عالمك إيه أقولتله؟ إيه جاهلك؟ هذا الصفات كإنه السكتة ديدي. ما حد كوك على القاضي كني عالمك هو كجدا ما حد كجدا دودي كنا عرضتيري ك هو كجدا سين. مركز سيري صفة العلم هي صفة يعني صفة العلم بوكفارق لكن واحد ليه حالات أو كوق ما حالت مرقز أبو حليل حال كان أتيجيسو عالمك كي يجهل كوكب جديد سنادين صفة العلم ما ما صفةهم هاي وحال كقنتي مرقز أستاذ مرقز أبو حليل حالكو مو وحد شرق الله التلمام كراه مش واحد شري منا ما أقول وحالي مو واحد قديمة مش سوى واحد حديث قدام بموحورات مش سوى واحد قدام بلا ولا مننا شيء الله مهكره مش الله ما تهكره مننا معه ولا واحد يصير باسدي شيء صور نفي الصفات عبد السلام ابن ابن ابي محمد ابن عبد ابن الوهاب الجبائي وحا قالي ابو عالين الجبائي بعدلي معتزلي اسون من المعتزلي ابو وهان كالهله يعني وحيان رغوده واوين تقريبا انت اصل او ودا باطل او سيب الفرق بين الفرق صد بغداد كل شيق طيب فسال ابو هشام أما طفرة النظام منك الليلة طفرة النظام طفرة واحدة بمعنى الوصبة طفرة البوددة البوددة ليلة بوددة مسألة ذا إذرا واحدة ماذا مسألة علم الكلام كيفية فلسفة أم قنيسة بفرعكات هايو مسألة ذا لله دا الجواهر الفردة الجواهر الفردة يعني مجسرة شيء سوء صعدة وصعدة وقيف سمي أنقيف أقبل كرن سألها سيك الدوضان واحد معنى للماء واحد نظرك أيسان واحد معنى ويكفر لكن كتبتي ما دام اي قرية كتابا كدام بظن اتكو اركيسان يعني ثلاثة لا حقيقة لها كسب الأشعري وطفرة النظام واحوال ابي هاشم الان فهنتان فهنتان فهنتان صحوما احوال الاجهده وحن كاته يعني وحوال الغازت وحن قالت معنها الحلالها معنه الاجهده احوال ابي هاشم وحن كتاوي اما مسئلة طفرة النظام ايضا لليه حقيقا مليه نظام كاسي او اسحاق ام السيار باي أساقنا من رؤوس المعتزل أيو كميدي لباتن إي كو فضيحو أيو أشياء بغداد في كتابي الفرق بين الفرق لباتن إي كو فضيحو أول مدى مدى كالكدر أنت هو قال لماذا أكثر وحي قبل إنه قال أخا معتزل لني كي قال ليسي أهل سونا كورت محيرونيها حقي سيواء قال ليسي صوبه. معتزلدي لا عود بالاست. مرك يعني واحد ويانينه عصوا. طيب بفردي سمح له جو ذا مر. بفرده واحد له جو ذا أن الجسم قد يكون في مكان ثم يصير منه إلى الم إلى, مكان... إلى مكان ثالث أو عشر منهم من غير مرور بالأمكنة المتوسطة بينه وبين عشره. ومن غير أن يصير معدوما في الأول ومعادا في العاشر. ومسألة يعني واحدهم كده حجة ويرفضي لكن واحد قصة لسنتها بروحها أذا قم الفهم. وعمري شيء جا واحد صروب كرتام. أنت باس كتقو باس صدحات نقطع. أنت أربع حيس الله ودع باس أصقو أنسي مرن أندل مرن أو أن يعني واحد ويكون بيج من سيكون ذلك هل كان هذا كنت تكتوه هذا ميس كان يهوريه هل كان هذا كنت تكتوه فيدا كتكتوه فيدا إلى فيدا انت تكجير سوحة وضحة وضحة وضحة وضحة شيء هو السرابي كربوه لانتو فيدا كسوته فيدا انه تغوه اصدقو انت اوضح حيث عن دول مرين لنع مرين كبه جميل عن كل جينين هل كان ستاقي خورسيف <سؤال> بوتيكران بالفست بالي وحا لي شنب باش الله الى هذا القران تدا وما لا يتناهب لي في رايك ما يحب يكون دون سقطتها دا يروحوا لا يتناهى في رايك ما بقى باب شيء لما ذات قرآن سبع نوامه لا يتناهى وفقا وقرآن سبع انت نعم وقتمه وحيله حجم وين ان لجست الجار كرنه فلدي بقى شيء شيء كسر حدو قياس انتمانين ليه وحاول قياس اسقسط عطاء انتمانين هدو لي قرآن كان كسر ايضا ما لا يتناها بيها دانا وحي قويسي ما لا يتناها بل كورا رمبالي مركزا وعوري وران تصدر ميدان أركي ندا ميدان سعوتين ميشي اي مريزي قيبة كم بيكسو بوضيبور بوطين بو تي بوضيسين ميدان أركي نبور ساس براد ميل صدحات أما أفراد اما شنات اما اللحات بيتكتين ايضا ما لها قار قوت آنان كان soo boo son marin ku soo lugaynin an soo dul marin an ku beegmin way untimidun war say ku timis dabalaqaliyo bil adam ka u fasiro wax la fahmi karo noosh marka aad meel ka tagayso meel kale aadaysaa ama waa inaad intii masaafay u dhaxaysay dul marto ama waa inaad وراقل ابن ابي الفهيم فهمه كده فطر باله ساز درادي وفرت النظام ووحن حقيقه الله يوم صم ووح وهميه وحو وهميون حقيقه الله يوم احوال ابي هاشم ووحن حقيقه الله كسب الاشعرله يسو وحن حقيقه الله يوم و اراده هي قدره ان كده كدلين وحما السمينين وحي السمين لهيد إلهي بعلم يا ايها السمين ملكا وحويان استدح لها حقيقة ما لا طيب هذا الشب ملكا هذا الكامرتدي سكاقف صدق ملكا أهل السنة والجماعة وملكا وسط كأهل وحنويان لماذا مسألة بقى. مسألة الإرادة والمشيئة والقدرة أدونك ولا لكن تإلهي سبحانه وتعالى aya hukunta oo kama hoos bixi karo mas'alada af'alu al'ibadna adoomada ayaa afaashaa si iskalo ayaga ku tilmaamaan ayagaana iraadadooda doonidooda awoodooda ku sameeyneen laakiin adoon ka sameeyay ifi'l kuba waa makhluuq ilaahi ilaahi wa aburti subhanahu wa ta'ala wa athar لابد قلنا خلاف سن الجبرية ذا وشاعر ذو مصر عدن ومجوس هذه الأمة أي لابد الطرف كلا يستكسن قلوا والبنا وحى كل قوم لابد من سلوطين صعدانيين وصو شرحنا معنا ويشهدون وحي قل يأمر أهل صلهم أن الله اللي تعالى كرهيه يهدي إنه هنونين يومين يشاع وعيد ضانه هنوننا لدينه دين تسقاه هنوننا يا وي ويضلل من يشاء عدو دوننا عنه دين كيس حقي سكال لا حجة وحجاء لمن عدء ما سبنان أضله الله أن لأولمي عليه أن لكر كيس وحجاءكم ولا عذر وحذر دارنا له إسقأ ما سبنان لديه أن لأكيس وحذر دار أما قال الله أنه وحذر عز وجل قل وحاتنا ذا النبي أول فلله إله الكري الحجة حجدي البالغة اي قريسي يعني حجيدي حاشة يعني نهور استاقي كريم الهي بائس كلا سبحانه وتعالى ماشي لو تلقلي قريسي تاس الهي بائس كلا مرحب دير حجيدي سبحانه وتعالى تهي ميل الله ماشور ربنا اي قريسي فلو شاء هدود دون مرك لهداكم وئذن هنون لها اجمعين دمان تنب سوصا سونا ادون حجة وحنونية الله ماذا يحدث؟ ماذا يا ويحدث يحدث لله الحجة البالغة ببالغيره حجة ملو البقارة سوى وحوش سايك رأي نجري الهي با إسكاله الساس برادت حدود دونو ويدو ودخنون الله إن قاركينا اي قال النقضان وحنون كأوايا قارنا اي حنونان سو مشياء اله ما مشياء الهي الله سبحانه وتعالى دوني دي سواء كما بحثنا دوني دي لا. وقال الله سبحانه وتعالى ولو شئنا هدان دوننا لآتينا وانسين اللهين كل نفس نفكست هدهاء هنون كذا انسين الله هدان دوننا إنا نضمض أن وظهرون لنا نفكست هنون كذا انسين الله طيب ولكن حق حقا وصقنا دي أو حق القول أراه دي القول ورهدي مني أنيك حقي ورهدي ورهدي عذاب كوه. كلمة العذاب ya haqiga kastugna tayo adoomada in aan wada hanuuniyo madooni wa lamaada laana qarbii kelimadeedu ku xaq moqotay oo caab is kale taas qoladi marka kelimadu ku xaq moqotay ku waa si wa inay baadiyo wa wa ذرأنا وان أبورنيه، لجهنم وجهنم وحناو أبورني كثيراً إن بدن او من الجن تشينكة يو الإنس إنسية، إن بدن أو تشينكة يإنسى كم بده جهنم والله أبوري مركل أبورها يبقى، ب مركو أبوري يبقى وحناو الله أبوري يابا إني جهنم وجلان، سيدا حديث النبي بكو على صلوات ربي وسلام عليه إلهي مركو خلقي خلقي bu qarniga antisa ku qafti qarniga antisa ku qafti markaas uu feerii haa ulaa ah kooni nar taay galayaan oo nar taa iska nar taa ilayihin kooni la challada ilayihin baa le subhanahu wa ta'ala hadis kale waxa nabi koona sallallahu alayhi wasallam marku ilahay oo xalqigiisa إفتين كمال كاس إلهي قيبي روحي لك قضينا الله سبحانه وتعالى هنون أبقر افتك استوي ما دبا وعدون كي ما دبا ما هنوني صلى الله سبحانه وتعالى استقع وحنوني استقعنا وحبادي صلى الله عليه وسلم مسألة مركب وحليها ابن القيب عليه رحمة الله مسألة هنون انت إيبا ذيينت ومسألة قلبك أؤى وذنها أؤى مسألة القدر والقدر يمرن كذي هذا الكياب هو قلب أبواب القدر ومسائله قدر كأبواب تسي مسائله سودنه ذو مسألة هنون تأيبارين تبر طيب لأن أفضل ما يقدره لعبده هو الهدب وحوجون سنة أدون كس وقال قدره وهنوك وأعظم ما يقدره عليه الضلال وحا أبوين أدوشي سكو قدرنا وابادئين بادئبوين سأستلادت أعظم مسائل القضاء والقدر ومسألة ذا يعني بادئبوين داكو صافسان يعني هنون كمركة مراتبو استغلافت سلي هنون عاما كشيرو خلائق دا إلهي مركو أبو ري. يعني لما انتوض مصالح داكو دا هنوني ودرك زمارتي انت عقل غلي انت عقل غلي انت عقل غلي بقابك هداية خاصة بها هداية الدلالة والبيان والتعليم ليله و الروح إيوح الوعدة وهديناه النجدين هداية صدحات بها تصيح خاصة و الليلة هذا هدا هداية التوفيق و من هذا مركب أي كبال الله يسوك اللازمي إنه أضعك شي في قاته و معنى وحوية أنه قنسمه طيب هداية كل شيء نقيم عليه رحمة الله و أوليه هاي الهداية إلى الجنة والنار، ومدى آخره. وعقر مرك الله تبارك وتعالى مضلك الحسابي. روح والباء شنيدا ببس وكلها وغرن والغوحنونية. بس تسي تسبوت قصيدة. قريعا جدا وقولوا من أدونك. بعدم ببس كهيج شللا وقولوا له. هذه الغوحنونية. وهداية أخراتها صلاة معنا. صلاة معنا رحوي ابن غيم لي. مركا هداية ذا معيادة ضبطا إلى هك سبحانه وتعالى استجع أضو استجابة باري رب سبحانه وتعالى. طيب، مركا هدايا ذا مد أيضا أو عضين تأيه تا تعليم تأيه تا بريد تأيه ضتك وإحلو ذا سوى مد إله سبحانه وتعالى أو أصغيه يعني أمبياء رسولة علمذا ضتك وإحلجة واحد عضي الله صغير معناه وإنك لا تهدي إلى سرط مستقيم معناه واحد عضين يشرح يبرد تصل جودة اما هدايا دوافة چنتا و أدوان loo اللوح اللو شرحي انو قاطعوه جن سماع تايا اسكالي؟ الله كله كيبا اسكالي سبحانه وتعالى اسكالي بحية اسكالي بحية وانا ميد النبي قال لك انفي صلواته والسلام عليهم إنك لا تهدي من أحباب تلوير عدة تعلاتي ما هنونينكرت، أدو خير موقفينكرت، وعقب أدو شيء كرت وأعداينكرت، لكن إنه قاتو حول أدو أدوود دلدهم مع، أدركي أبي طالب أيك صادق سادسي، طيب. آيات كلمك وحيد عداين يان وهذا ينوك يعني مثلا هذا وكهله يوحويان، لمن ت أيه هنون ت إلهي بإسکال سبحانه وتعالى صلّى معنا، طيب وأنا ما دب كان السن والجماعة صلّى معنا، طيب، وأدو مدا إنت معناها الله أبو رمبا ayuu ilaahi subhanahu wa ta'ala u qoray hanuunka iyo baadiyada macnaheey mooxa la gaaf fahmayaan in u kan u qorayo inuu baadiyowbi doono gaaloobi ugu qoray wuxuu allaah hore u O hjerter, o øjers, o irreders, o vohlågede, o røsser løsodr, o bøger, o siger vohlågede. Ad donkere, at de er i lygter, at de er i dier, Allah akbar, siger. Sådan? Sådan? Sådan? Sådan? Sådan? Sådan? Sådan? Sådan? Sådan? Sådan? Sådan? Sådan? wa hammna qulna sam'na wa waynni wahuu sana wayn xariiq laakin allah subhanahu wa ta'ala wahuu qoray wahuu ku saleeystay ilmigiisa sabaqaa oo horay oogaaday hadoowdu waxay sameyn doonaan ki hanuuni doonaa horu oogaaday uu u qoray ki diidi doonaa hanuunkan oo طيب. لا حجة لمن أضلله الله عليه فروح إلى هاي وإله سبحانه وتعالى إنه النموقري استدان كل مياء برتجر يحجو كذب إلى مهلي. مهلي. مهلية إيه مهلية مهلية خلافا للمعتزلة سلا ده معتزلة ده باوحي إلى هذين حنونا منته إلهي شقق مله لمنته نشقق مله أضون كالمبرد سو السلام السؤال اللي نواد أضون كأصلبرد صوت وحي إلى هذين حضين النوراء هنوا كن حنونا إلهي بهنونيه كالمؤمنة إلهي بهبادييه سو كمات إيمانه سو كمات بلانه سو Kanske kan det også bekyrr segue den og uma et eller andek Nu hører jeg arbejder der at كان هانون ككقدي لوضع مواضو راسين كرتا وع وعد عدالة دردي ويا عدالة دردة كتب لهم إلهي إليه عدالة مزمنة سأصدر أد إلهي عدالة عدالة درية لغش يجني وإن كأم في نبابة ينت أهانون تؤت لم بينشغ كليه أني لهانشغكم ولا الضميسان صمينه هذيك الواحد يقول سأل الله سبحانه وتعالى إنه الضماد قارو أحدي قارك أيحيدي قار مارتي وعدل وحاصب كع. اللي وحوي يصير ضبا أنظمة ليهم قواعد ليهم قواعد, قواعد سيله كحكومة. وأمده اللي راد معنا وحويان فعل الأصلح. مع راعي كرن يعني أن يعني مح... الصالح والأصلح الصالح والأصلح القبيح. يعني وحوين قبيحة إي حسن كي أصلحة إي صالحة إي قواعده داس وقواعده هل كنا يكون مامولانا وحيليهين الله سبحانه وتعالى مهبونا إنو أضو مضنك خاربانيين يقار لأوهنوني ولماذا لأن عدالة درها كالنبين استاذ برادة بل نفي القدر كما يقول مقعبت نفي القدر عند المعتزل محالي لا, لا العدل بينها هذا وركت العدل عند المعتزل محالي هاي يا نفي القدر وحلي. لا لأنه يعني تقريبا شن, شن قائده لي شن أصاص بيكوت أقول ذلك ماذا بكم معتزلون تكوات بحيث هاي التوحيد التوحيد هاي دهان بمعنى والنفي الصفات تلباننا العدل هو ومحيث نفي القدر تصدحاننا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أي كون الخروج على الأئمة، صلاة، ما لحظة الوقوع. تأفرنا منزل بين المنزلتين، وأيضًا آه، مو منك معصية قال يسون صومرني، إنه زنجالناه المسلمناه. تشنات باشيرتي ماشيت. وسوجا سمر قصلي سنت. عدني بالمرجع ونادي زفيري، عدني صوحتي عما. ماشي الله استعمالين قدر قد التركيزين انكرا صاصر معنا طيب ماك معتزله ده بارايك قلت لكن محل لغا جواب يا وحل لغا جواب يا جوابت اهل السنه ايتهى ظلم وجا وحل يلهذا وضع الشيء في غير محله شيء ماشي ومضممر انا هين هذا ضقتو ص الظلم ما واحك ما تدري الظلم هو، لكن شيء ماشوا مدنها ضادكته، عدالة بتصمس. قشن كهدين تادقضوا، أدقشن قوبك قدرته. ما الظلم يا مزوع عدي، يا وعدي، لكن قشن تصور السهادات مساجد أحدك تكور. يا ظلمي هو، صما. قلنا المركب حللوني يا، الضون كألا أهانوني يجي. وحو أهنوني ربي دونيدي سيأدونكو محل مناسب أهنوني تأه كالأباديةين ومحل إيا بص أن مناسب أهن إلا هنوني بص كان مناسب كأهن هنوني تهدي هنون لقهم ما الظلم بامي سوى الظلم بارك عدالة دم حيكي نسا بص كان حن أن هنوني تمدنين إنا أن هنون لا بيجين أن لا هنون نيم بعدل وضع شيء في غير محله هذا هو الظلم. عدل جنوحلي لهذا وضع الشيء في محله اللائق به. مرك هنون لا أنتم وابوسك وقه بوجه ممضنا وما قلمو. ساس. استجمع مرك معناه لا وما قلمو ما استهلو. ساس ترى دواين لا قصر فيه. أما adoomada muxuu qarna ilahay u hanuuniyo qarna u hanuunin way su'aashadu waxa wey kan u hanuuniyayna jawaabtu waxa wey kan u hanuunayna fadliga isku hanuuniyo wiilay isaga iska siiy subhanahu wa ta'ala kan uu hanuunkiisa u diidayna uu um ka waxu isagu lahaa ta'ala uu waxaan ما كسيح في كتاب؟ هذه مثلا لله المثل لعله لكن تصالح وعد ينولبهم عروثها مدوح كتر السفية السفية وخمري عبا وقات كعنب والسيجار كعبة أو ملأ السفدة مع صنعي كنا عص وكلاه بعض الحجاج يأذقيبين عروث السين يسي بعض هذه واحد يتكقد يسوي كش أهان إلى لو حسيت أديد سي Kig kale to i ham og minsker sin højre. Hånden, kroppen og det derale højre. Og hænderne kan jo lige til alle. Og hænderne kan jo lige til alle. Kan jo lige til alle. Kan jo lige til alle. Kan jo lige til alle. Kan jo lige كان إنها تيسود قعدت كجيل سي عدالدك وشرت كان إنها أودي دوت كان قديس وعوالم صالح لسي الدنيا هي سكنت ما شو سياح لكن وحي النفط يسدي له يوم ومعنى وحى يسقها الله إلى يهاووك على مدي أي سيراسي كسره الله كور مرك يا سبحانه تعالى وواحد فهمي الله سبحانه وتعالى الضون كل مين وحومون قصمين نفتي سي الشيطان و الله لها أمب الله جك كلمة له فرح له قادم عدالتي يعني هنون كلا لها أمب إليها كأشرى الله سبحانه و تعالى هدو كأشرى لحكمة بالغة أو يعلمها ربنا تبارك و تعالى هدو هنون كي سأقع شيوط المي لله ماي مع كل رقم ماي عن دعنا عدالتي سو كل رقم كن هنونيرا مع كل رقم فضلي سو كل رقم سأصدر الدقائق الواحدة الخلق بين عدله وفضله صباح بين عدله وفضله عدالة كان الممين عدالة جيسوكولار كان يكنها الله سبحانه وتعالى فضل جيسوكولار بغم يساسو معنا طيب هذا لكم مركز سويان مركز لا حجة لمن أضله الله عليه ولا عذر له لديه عذر دار نملي وعذر دار رؤيكم الله سبحانه وتعالى هدي انتو أبوري وعقلي أبوري وحبنيه سي ومقدرتي أودي سي oo kitab usudaki oo rasul usuday oo xaqii u cadeey inta inta الله gudaray asagu iski u diiday ma waxu ku gudub dartoo leey ruuxas ya ma waxu ku gudub حجة بعد الرسل مره دي الرسول كسو غاري كتاب كسو غاري حجدي قوتيمد الهي اودي كسيي اديكا اسكا وديي ساس ترادد واحد الهي اكت سوق مرصوتنا ملهد واحد حج او الهي اكوركي سقوله داهينا ماجيستو وحول بوالو ولوقعه اديكا ماركا وحويان يا اسكله معناه خلدكا عاد عاد كو طيب هذا بالله توفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى رسوله